بسم الله الرحمن الرحيم يسبح اسموا الذي خلق نفسه هو والذي قد وفى والذي عقر المرء فنزله غثاء نحوا فنقرئك بالانسان الله هو يعلم الجغر وما يغفى ونيسرك لليسرى فذكر النفأة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجرب ولشق الذي يصوى النار الكبرى ثم لا يموت فيها فدفلح من تذكر وذكر وصم ربه فضل بل توسرون الحياة الدنيا وذاقرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف نوج الصحف إبراهيم وموسى